فلا تأمن مكر الله وإنما ينبغي عليك أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى أطب مطعمك وأطب لفظك ومنطقك واتق الله ربك في حرةة حياتك كن عبدا كما أرادك الله فإنك عبد لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تستطيع أن تقول إني أستطيع أن أقف في وجهي فطرة التي فطرن الله عليها لا يستطيع أحد أن يكافح وأن يجاهد النوم ولا بد أن يظلمه النوم حتما فأي إنسان هذا وأي قدر له يعليه وهو يحمل العذرة فيما بين نطفة مدرا وديفة إليها يصير قدره وهو ما بينهما مرحاض متنقل متحرك كما هو معلوم يحمل في بطنه ما لو خرج منه أن الدنيا كلها وعافته الخلائق وهو يحمله في بطنه ويأذن له ربه مع ذلك أن يقف بين يديه وأن يسجد له فاعرف قدرك وتوتل على ربك واطب مطعمك واطب لفك وكن حسن المنطق حسن المعاملة وتحرك في الحياة على كتاب الله وسنة رسول الله